إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدو أن محمدًا قبضه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعه بصان إلى يوم الدين أما بعد أنكم سوچرنا التفسير في القرآن في كريم كهاء درس جيدنا وقلنا وقبل من سورة الممتحينة تلان آياتنا نقلين درسي جاني حالي آيات الأفراد ربنا عليك توكلنا وإليك عربنا وإليك المصير إيا آيات كدام بيها دو من قول من يدو عدس كدو عيستي ما نقال وحا كدو عيستي ومن معه نبي الله إبراهيم يدكي لك لنا كنت أعيزته أنه نحن الأمر أنه نحن نحن نحن نحن نحن أنه نحن نحن نحن نحن نحن نحن قدرك اللي يرين نبي إبراهيم أنه نحن نحن نحن وحوالك أبيس أبلاً قاباً إلا أستغفرنا لك وما أملك لك من الله من شيء انتاسوه لكن ربنا عليك توكلنا لك بالله آياتكم دعاً بمان وَقَالَ يَا نَبِيُّ لِلَّهِ إِبْرَاهِيمَ يَا الْمُؤْمِنِينَ لَا تُجَاوِزُ أَيَّ كَمِ تَأْقُونَ كُودِيَ إِلَٰهِ مَا شَهِغَ إِنَّ قَبَدَ يَمَنَا إِلَٰهَيْنِ مَا وَغُ شَهِغَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ مَرْكًا يِمَامَانَ الْمُؤْمِنَاتُ قَبَدَهُنَّ الْمُؤْمِنَاتُ كَانَ مُهَاجِرَاتٍ حَالَهُنَّ الله الله أعلم أعلم أعلم بإيمانهن إيمان كود فإن علمتموهن هباتكو أعلم مؤمنات قبر مؤمنات إليهين فلا ترجعوهن هؤلين قبلها سر الكفار قالب لا هن قبلها مسلمات كاهم حل حلال أماء لهم رق قالب ولا هم رق قالب يحلون حلال أماء لهم قبلها مسلمات كا وَآتُوهُمْ رِقَاقَ غَالِدَاسِيَ مَا مَالُكِ حَنفَقُوا أَيُّ بِحِيينَ أَمِنَ الْأَصْلِ قَطِ مِهْرِيَ الْقِيَاعَ سِيَهُ إِلِيَّ وَرَجْعُ نَاحَ وَحْدًا بَيْنَ عَلَيْكُمْ رَجِ إِنَّ مُسْلِمِينَ تَدُشِينَ مَا هَامَن أَمْ تَنْكِحُوهُنَّ فِي أَمْ تَنْكِحُوهُنَّ قَبْضَهَا ira'a ta'aytu huma gamba asmarka asidan wa juru huma mihrial koda wa a'tu gursatan bi shartihin wa ashartu bi wad'i dadi in ay damaatu ra'layin maqdan wa war shuhud lakero wa la tumsikoo idinka muslimin taragina muslimin taraha haysanina bi ism al kawafiri gamba kafirat ka nikahu dha haysanina was'alu al waydi staraga galaba ما مالكي انفقتم اي بحيانو من الاصديقة مهريالا وحتران ان كان بحاس كافراتك وحاجي نسوء اي نصيه مهريكين وقبحي وليسألوا رجاء لدهن هواي ما مالكي انفقوا اي بحيانو من الاصديقة مهريالا ذلكم كاسو قدم الله واقوب كي ألأ يأكوم بينكم لحدي انو كوكا لاقوب منه الله انو كوكا لاقوب والله الله عليم رامي او غال بدن ومصالح دا ضمديس او غال بدن يا وحوال فضل حكيم والله حكمت بدن وحقكم وجيده مصلحه كو جيرته وين فاتكم ابي من شيء شيء, شيء شيء من ازواجكم حاسسك انك الكفار قالا ده اي ادهان قالوا واسنا وحسيسوا ماركاس وَفَاعَقَدْتُمْ غَالِبًا وَعَقْتَانَ وَأَنْتُمْ كِئْدًا عَبْدَ قِلِيمَ كَسُوهِشَا فَأَتَوْا سِيَ الَّذِينَ رَقَبَ هَبَ الْيَتَامِينَ أَزْوَاجَهُمْ حَاسِدُودِي مِثْلَمَا شَيْءٌ وَخَلَمُوا أَنْفَقُوا أَيَبْخِيَنَ مِنْ الْأَصْدِقَةِ مَهْرِي يَلْقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ كَبَاقَ وَأَحْكَامَتِي سَيِّرَ عَلِيَّ الَّذِي عَلَّاهُمْ تُمِدُّكُمْ آيات كان وحي كهب ليين سورة الفتحي مسئلة ديان كسو او احسل الحديدية هي شيئس کی قبح بحي رسول كان نصوبا صلى الله عليه وسلم ايه غالب قريش شهد سنة دي اللحاب وحيش بيه ده سلحي قبح بحي ايه كال لي ده آياتا مسئلة قصاب صلى الله اقموا بني اي فشيين رسولكم صلى الله عليه وسلم الى الغاره كمته الا ياتيك منا رجعون وان كان على دينك الا ردته علينا قف قد انما نغا صوت طق او قول ميد و ادلو سيني قد قاله شيخكم ده نبي صحيح او وليد بنك قريشات وحنا من اخاصيل سرايصان او وصو سيلسليي او انه فكبار رسولك يا اعدو دييديا مركاث والاقر برتيالي تاقريب مركاث وثويري سوهيل بن عمى وابس ننك قالب وغن متلاياق عليه ويلك وثويري كانات قبل الله بيدار كانت دا دا دا كانات من جيدة أرداري كانات هي علمي سوكو مانا نشيين قف الله قفك أنك قالب حقا ينكي يمانا اقوه يمانا وميسوه قفك مسلمين تاين كالساطب وصور في الدولة meil on soohdi mõda. 春 normal sesohn ma afu. Saasun mida sakii s Bigl Labor אח ilmest hoopis. Ah مركاس روح الكا الله بلا بلا يرمى برسول الله عليه كان على رب الله وارا غرا ايلي إلهي لا تتركني يا ربك إيا بدك المسلمين تع قومك ضعيف سنه ربي يا فرجني سمي دورين سكا سكتي marka riwaayadah soo arooray waa labo mid waxay tahay ala an la yatika minna haytur wa in kana ala deenika illa raddatuna alayna saasa biley دمرك الكبابي لا يوجد الحنايمة لم يكن يقول له هذا الشيء لكن رواية كلا سواء الرطاعة وحن يقول له الشيء على على أنه لا يأتيك على أنه لا يأتيك منا أحده وإن كان على دينك إلا ردته إلينا قف أحد ديننا وقف قف هدوك ويماده وحكا يكيماده دين تأذرها إستيوى سيوه إلينا ساسا دي ليلة رقية الدمار بركوة الوش مركاس واحد ما قيله سيد وحافظك ويري روايات داس مرك الله قبطة آيات دان أيها خاصستي سنب النبي صلى الله عليه وسلم هشيس كوثوها حديث نبي سنب النبي صلى الله عليه وسلم عام قوها رقية الدمار قوكس قال لك الصوفك كذا قال لك المهن قريش أحد أحد. ما احدوها احد ايات bana khasistoo waxaa aydu ku وآيات وحينا فصيرة إذا حديث انت بضع الحديثة القرآنك لكن تنوى آيات حديثة قصيصة قصيصيتنا وفصيريته مسألة مركز لا أشعر أن بها القرآن حدر إمام مسلم ما هو برنامته إنه قالت له شيء وإنه سعي مسلم ما هو Siis ma ei tea, mis on see, mis on see, mis on qof aan alla ka khabbaa oo min salaan sido qof Soomaaliya ilaa Mareeka loo diibe xaraw weey kala duwan tahay qof xayaga ka khashay qof ka qadaw oo qofka ka khashay gaalada qarawan ma wasay qulal inay intaba la dilimayen laakin qof aan ka qadaran wax مطلقين لقد قلت مسلمين الكوستوديدة وحاران ايه روحي صورتك ايه واحد هشيس لقو قليل كرب ايه واحد لقو قليل كريم صد حداثة حاران ايضا قال تعالى الهو الحبيري يا ايها الذين قدك امنوا حقاكم اينا اذا جاءكم مركيني ماذا المؤمناتو قباها المؤمناتك مهاجرات حال ايهم كوستوهي ترودي فامتعنوهن امتحانا الله إلهي وأعلموه قلبا بإيمانهن إيمان كودا فإن علمتموهن هدات مؤمنات قلبا مؤمنات إليهين فلا ترجعوهن قلباها وعلنين مؤمناتك إلى الكفار قلبه وعلنين إلهي وإن تصوح أمري ابي كباب مؤمنه دغال رك سو تغان المؤمنين تو يمهدان ان الامتحان امتحان كاسل رش يلو الامتحان كنكو بدوي الشهادتين كوكوا حيا وشيغوبو يمسن اولو لا اله الا الله وان محمد عبد ورسول طلبات وحق لا له غير ودينا اله لوغو دهر شيء kubek kaynino ma aade muso tagi miya ilaahay ya rasuulkiisa jacaayla jiciraa u pastay qaqal biga haqaqaqun tagar tagarhu ya yu iyagutige share tenka haqa looga dhawaa oo arafka ya haq kalimato kaloo haqa iy aamashiyo ilahi looga gansanado oo salaad iyo soomke iyo sakke iyo qayrat laga sameeyo sabiqdalla isku darayalay isku jira iiman inda ahli sunna wal jamaa marka ilahina wuxulay fa'in alimtu hunna mu'minan gadaha hadaq looga صادقين مثل الذي اوجانك اوجانك خالق وتصديق قلبك لكن مؤمنينتك ماك اوجان انت ظاهرك او اه ضواقي اي كودواقي قفك يظاهر كيواك لو قراصو سن كو هي ظاهرك وخا لا يدا ايمان حقيقي ما حقيقي هو سطح ما وقصديق قلبك ينطقك يعماش لكن أولا قطفك مكوكوبة وقش هادتينك حكمي إيمان غبمي الله غبمينا إيمان غبمي حلولتك إذا وحلولتك إذا الظاهر فوحى اللغلات لكما قفه من الإيمان أحكام المؤمنين طالغلات لكما وأنا صدق أس آيات أس برارك يا مفاصلين الحافظ محمد بن عارق الكرشي نكت القرآن كوهو يري دليل على انل احكام الجاريه على الظواهر و سائر الله جل جلاله الله وحق وأن ظاهرة علم المرء بشيء يسمع علم. شيء ان في ظاهرة علمك أعطفك كأوكي حيني علمي لها حتى غالب أمرك تنهيرك منطقك على المطلوب وحاولا ما رأيك يا قلبك أن تصدير أغتشي ظنك أعصبك علمي لها وأنا ظن غالب ظنك يعطفك علمي وظنك أعطفك ظاهرة علمك وقفك وغرانا ايضا وصن حقيقية قلبك ابيه ذا انت صحيح من لغمك ايمانك سوفني انا وايمانك رسولك صلى الله عليه وسلم وقردني اتشاريات دا ادمرك من امتحان الحديثك صحيح مسلمك وكويري اعطيقها فانها مؤمنة كمان باسقوك وكويري امتحانة شهادتين كم معنوه دي شهادتين كم معنوه محاوله المحكم سحابي من سحابي اربع حاجه بكر مر كاس وخوقه كخماي برباحه دي ضباطه والرباح اقضون اولاد حاطه اربع نروحات قريضه حاطاهم قرين لما جرى اولي ديل ابا ما مركه مركه ضباحي رسوله ييروا اوشين رسولك لله يوغوا غاسا وييري نيمبن ايفانا اريان فاصبي اري يور نف باهلك تكونه واخروايه مركا رسول اف وجعهم ان لا برباح غدا مركا رسولك لو مسك خريا وهي مركا اي كان معناه امتحان الى المجرفه مركم يمكن رسولك لما سالوا له وين الله الله الحقو كسوغي حديث مسلم مركا ساي تلفس سمع قرء و تسوي مركا ومن عرف انا غريانه مركا رسول الله ارجع على الناص و مرخان ديری وحا دك عابديه مع الهيا وطوق قال اعابد العابديه صنم يلك دوك ياله وحا حدات غبا داس انيس وحا اسولك داسنيس عابديه اي عابديه وخالق السماوات والارض وحا كلو دك ديدناين رساله رسولك صلوات الله ما بغوك وعلى إيمان حكمها لنا معناها ظاهركة وعلى أغرقناك ما يصدقات مؤمنة وعلى حرينها هذا الضوء المؤمنة لكي يقوله وعلى حرينها وعلى حرينها وعلى حرينها أما إيمان كحقيقك ربك ليها لك حنا كنتو سحديثك المسلم سحبنا بوقاس أي يا رسول كما يقول يا رسول الله أعبيت فلانا وفلانا ولم تعد فلانا وهو مؤمنه رسولك الله صدقوا قايلين امام قليل ايوا قايلين خارو قايلين مركا رسولك الله هبل هبل خاصه حرام ما عاد يصير وانا مؤمن مركا سيدنا ابو موسى فسه ابو موسى الاسلام نبوه واضحه الاسلام نبوه وواضحه اسلام نبوه واضحه ماش ظاهره شفتي لما كنت في مركو الرسولك صلى الله عليه وسلم او يقول وحاول الإسلام نبقي شيء ما يقول لكم فصيره شام شيء وظاهر أما تقدر الشيء وظاهر وكم فصير شام شيء روائدها قال لنا تقدر وكم فصير تقدره لما هو ظاهر شهادتينك وحاول الله واقع صلاة سكلة صونك إي حاجك جنابه إلا بكم استيئين لهم سيد ابن حبان يقول لكم أي وليه وأن تعطى منه وتبتصيب منه جنابه مركا لما هو ظاهر تمام و أعمال اسلام مكة الإسلام مرض مكة و ظاهقة قوكي أتوألكت مكة مسلمة لك فسولك مكة و أعجوه و رسولك ألواء مبني فيكاته كان يسولي ألواء مسلم سواء مسلم أنا واحد من ألواء مسلم أجل قلبك يسألون هذا مكة ظاهرة أحكام تشعق إسلام كوكوس البخاري قولي القبر المخدومة ليه وقت bi rasuulka ayaad soo dagajiray waxya soo dagajiray oo dadka gaba laga waramay sirtooda laakin anaga waxynu soo dagayay baahirka aanba ta kala baxmayna qofkii xayr noomuu ci xayrka la baxmayna marka qofdi wax loo qorsan maallaha uu deeyayna qofkii laakin shar noomuu إيمان كعب مجاهي لكي سعطيه بسيطة لكي سنوحنا حرام وفافيين وماشى تكفيركو أي جروه أيين وأيكوفي بنوبيك تكفيرك مركعة الوارضات كانت تلحيد سنة يمحاقك قال يصير أيضا وليا الشروط لا إله إلا الله الصبع الذي جميله شروطه أسواحي أقول الله على الذي ينفع عند الله شروط أسواحي اتهابه أيضا ايمانك إيمان إيمان إيمان حقيقي يا رب انت لكن مسلم اللي ما محل له سوق وحال له سوق ايمانه حقمقهه ظاهر كان مره ذوقك شالته انك وعبد وحوي جاهل انت سلك دغاي ان وح دينك غير بوضياص حي الا يروه جهل مسلم كي دينته يقينها في قالك امسي قولني هداك ارك التوبت كاين ان واخا اريد مخاكو سببها هاد الودي كتوتب كاين هو يرتاش يا فرنسا شيء a ilaahay markii dambe uu wax ugu faahfaahiyay maadaama aanchu hala marayso ku tagmaynaa oo aanagu markaas wa وحاولوا يوقفوا اجرون اي اخيانهم مكاسر قالوا قالوا اه ميثاق قفي هل المسلمين او خاينين وي المسلكو شي غيره وتفريق واحد المسلكو شي وكان يريد يستن كو قعضوا دين الله مشركين تاي كان مسلمين تنو ياك جاهل دينك واقال لقب و كدغويتو وانا المسلمين ها المسلمين تبعين ها ان يقولها هي قالت عني واحد اعكرم واحد اعكرم لكن قفت عن الهي وينكا مسلم السابق سأساق لنا قيد حسن الله هنعم الله كيف سبحانه وتعالى وعي لا هن قربهم مؤمناتكا هوا حل حلال ومعهم اللهم رقى قالت لا هن kõik on mõminaat kaahud, hilun halal umahaam, lahum raga kaalada. Wa lahum raga kaalada huumah, yehilun halal umahaam, lahumne kõik on mõminaat ka. Aayet vahus, aayet vahudud, kuharant nimei, kõik on muslimat kaahud kaalaa ili kutsida. Kõik on muslimat, kõik on kõik on kõik on kõik. غبطت المسلمات من جعل لا تجته وزنك ما غبطني كم وايات وعد وحر هذه الايات هي التي حرمت المسلمات على المشركين ايات واسوا ايات بك حرمت مما يرى غبطها المسلمات كما كان قالبا وقد كان جائس في بدايات الاسلام اول في الاسلام توا المؤمنات من قال انه قبه فبنا wa gluset fis gluset chiri wa hayni mushrika bar muqnaad gluset chiri wa haba qabay abul aasib muqabid inamti nabu qabale zeyr abul aas aq mushrqa aywa muslima alayhim asna bid titolke istalkis ayu husuqma malintifaber mahabis ti la soo qabtu kamida sagow la dagaal ma rasulkay sahaba wa ana in zawjki wa hayni zeyr marki أخرى هذا ، قفل بحل المدح فرشة وحل القرآمية تضراتاً كأنه مدح فرشة بحيان سأسأل القرآمية زير بباركة منك يديه الله يستعيبه مكة يتكلم وأكبر مسلمته وحول صلوات الله وسلام عليه إنامتي مبلايوه من منك يديه دام الله يستهبه وحيسوبه يتكول هو يديد خبيحة بنت خوانته يتكلم marka buuri bayday ayseeyay kuushii ay soo dibt ku qariye ay markaas tir marax furasho waataas ninka leey soo deer ha suuka khabiich aad oo insha Allah khabiich oo waaqifki koobad u humeeyee waaqifki ugu qadnaayo garab isteegay naf iyo maal wax ilaheeda garab isteegti aad oo مركاس المسلمين تببلغ او كيري المسلمي ر كيري وا امر السيد يمدو و هو كيري ان رايتم ان تضمي قولها اسيرها ففخروا هذا او عرفتم ان ان لن نقتل كو شي خبيثه سو معداماً أحد الأدو الإسلام المدين يديد دي أصدقنا بقلاً كي في المرأة قال لما لكم مكتبت يجاي أيوه الصواب دير الجبابي دي الزينة وحقوق الصواب داراي زايد بن الحارفة مدينة كنت شفت ده جال كي ده جال كي يبدل أصدقنا وأخو إسلام السنة دي السديد نجد وروح ahadees samarka في haafid ka sidoo abi aad misaaq dhiq dhiq ahadeeska gabal waxa ku soo arortay li sano markay kala maqnaayeen وعن يسوافق وصح لبضاء سيكوته سنة اللي حاق بدا... سنة اللي راغي بده معنا سنة سيدة بأسلامي ما قلت بحينا ليه سنة ونحن بعد سنة سنين الحلشي لنكف وحي كفيرين انت يكلم معيين ونحن لك بعد سنتين الحلشي وحي كفيرين قارما يكفر قارما يكفر وحي كفرين آيات بصيبك لا هن حلوا اللهم ولهم يحلون الهن كيف يحفره؟ ايسا يقول يسا نقول كيف يقول و هذا كلام مقنعه لكن إلا مفرره بقت سينية سينية. كده. سنة يقول نكاح سنة يقول لك يقول لك آية سوى در تقليل نكاح يقول لك نكاح ومرك وفاصق ماء واسنة وصلح الحديبية كد واسنة للنحاء سنة سدية دارت ويقول لك نحن لباسنة لباسنة كلام مقنعه المعنى لباسنة لك نحن aya walba qoys uu aqso in dadarad dilihsanana wa intay kala maqmaye hada hadiiska aragtay wax weyn sabteen wa intay kala fasaxme waxa markaas yimid mas'alad waxa ay gaabta iyanninka habaydiintu isku qurafan fasaxaynaado fasaxaynaado midan mesela alla baalaw rahay kabu soo islaam bay sidaan غورمالي ليه واكفرا مكاي حيديدو ضماطاني اي حدو كصدر اسلامو مر المركه قد لما تورك بركه في دبي فسق ما نكاح لكن ابدا عبد الله دابا اذا المركه دمات كيف هذه اصولها و انكاح اصول الصراحه لكن قه تصالبت نكاح اسماك نكاح غروب علم سماك روحيش جمهور الوهي جوابين ادني رسقمنا بك ادني رسقمنا الراس هيك يحلم هيك ضمان ادنا قطعها وعما حبيعوه لراي وخك طماط ان المصابه حاجنت هاي باب عندي كرد عينو ديجي كدقودي وكغورتي اما شكل بالي يابو بكو ان ما قوي يجدد هذيه جمال جمالي يكون اي تهيه مغول احدا ديه واسدح بعه. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروه ما شعاص اكثر كداتهم يفهمان صدح ليه باهر اكثر كداتهم صدح براضي كالهتان معه صدح براضي مرشاقاتكم الاسير يا جمالي اعادكم بحدا هذيه يساقور لهين اداده برشاقكم الاسير صد ربا الواحد عضا صد ا ياللهبا يالله ايلبس اني كوخ او ساس يدن كوماتو وا ان توو ييخو نوقات صد ا ياللهبا يالله ايلبس فان اخر وحاي نوقarta sanawa bulan digiye وها قصه ما قوله لو فسرها وا اني سب حدتي قما ان لا قوما يكفروا تاي كفرت سنه دي لحق لبا سنه اسمه بييري كلفري او فصقناي marka labadi sama iyo مالك ادغيسي اميرال اصدقاتي ميرال اصدقاتي ومهريال الله قرى صلى الله عليه وسلم لكن قبل مين الله هي الله بيحي الله هرمريوي من كاس مهي اري داي سبحان الله تعالى واله سبحانه ولا جناح وحدن بها عليكم كركي ما حامل ان طنكي في أن طنكي فهم هنا بورسته اذا اتيتوا هنا مركه اود سيراه اجره هنا باليال كود اي بشر قبل جيره مركه سو haddii buuxa tan ku dambaynta tagmeer kas ka bixaa ee weli ma baha in faarimaa iyo waxa dambaynta marka laakiin waa shardi macne weyn yahay marka idadoo oo tomato oo halin maqato weli iyo shuhuud ma leheyno bixardi wasaf نكاة حصروا واقع صحنا مرحبا يقدروا دماتاني ميالو صلى الله عليه وسلم وَلَا تُمْسِكُوهَا حَيْسَنِّنَا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ قَبَهَا قَالَبَا نِكَأْيَا رئيسا مواجمع عصمتي وهو النكاح دوما كان قَالَبَا حَيْسَنِّنَا نِكَأْيَا لكو آياد داسنا وآياد دي إلهي قحارة تنميليي نين مسلم الكسل هو حرب اياتها الله كحرمت اليه اضمامه المؤمنين فغتنهم مشركاتهم ماهر ما لكن رجل واحد لو اؤذلاده قبلها اهل كتاب هو صلى الله عليه وغلاوي هو سيدنا يقول اقرا سوره المائده الله اقرا ما لا وله من مثل واحد قور سنه معاوي بن ابي سفيان مثل صفوان بن اميه الجوسي لابد مرى او, أو لكن تقجل مسودين فمدينو اسك جو لكن هذا وهو قبل شرق بن مكر الخصقين مالك اسوسي سيدهن عفوا خواص الا امر الله اي بقهم كو سيود يجي دلاغوا ومسكي اعلاميني وانوا تفسق مين من نكاه نكاه هو وقفص اياتها سأل الله وبحر مني جبر مشركاتها أه. اهل الكتاب اخين من المسلمات ومحنا انتمر الى وعلي سبحانه ولا تمسكوها هيصنينة بعصم الكوافيري جربها الكافرات كالنكاه هو دي. وستالو وي ديستركي مسلمين ما مالكي انفقت عبديد او من الاصليقه المهريه الا وليسال الحق قالد هو دمكودو صوتك ان ها ما انفقو واحد بشير من الاصليقه من مسلم ما ماك جربلي حاسك ايه كافرت اين قطي قالدي او غشو ميركي دي سيري اه هشي سالك لكد اي ايي جارا جمدي كسو تكتا نينكه ميركي يلا سينا صافي سي ناس ياخد ملي من مشركا لو غورسه كا نين مو من غار مشركا ذلكم حكم كاسو حكم الله وحكم كي يحكم الله حكرة حكمين بين الأخذين احن وعجل إلهي الدين كي سفيرين أدالك دعسى إلهي أن حكرة والله الله عليمه وعمده أغالبضان وعمده أغالبضان بما يسلوك عباده وحده الذي يسؤسه بضان سجل أغالبضان حكيمه والله حكمات بضان في شرعه وقدره kamaran hataa gabi gaalada hanaga aadaan gaalada annay heshiis lahayn kegi ay ka tageen beerkiyo شايبون من أزواجكم حاساسك إنكم متأة إلى الكفار قالضنا إنك آهدو أو فعاقبتم قالضي عدعك فمكا قالضا للشيخ الكفار نجاهد وهو يري وحالي ولدك إذا قالضا أنه الشيخ كنت قلت دعين سأسأل ولدك دوي آه قالضا هدون هذا في الكفار الذين ليس الله أهد إذا فرط إليه إمرأة ولم يدفعوا إلى الزوج يا شيء قالت عن ذجيس دحيوه كو أخذي هذا؟ فاتكم شيء شيء أبو إن كتبوا شيء قمت أزواتكم حاساسك إنك مطع إلا الكفار قالتنا إن كاء هذا فعاقبتم قالتنا عن إقارتان أو أبقليني ستان فآتوا الذين أدركوا ذهب ذهبت أي تغير أزواتكم حاساسك مثل ما ما وحلام مدى سيئا أنفقوا أي بحيين انت بحيينو كالو صداقي مهيكي سيه واتقوا الله الله كبقه الذي الله أنتم دينك مؤمنونك ورمي سنتين به الله أعطوكم كي سكرر للمقض والضبقه يا أيها الذين دوتك آمنوا حقرهم أيينو إذا جاءكم المؤمنات قربهم المؤمناتك أمرك أي نيي ماذا مهاجرات حاليهم فامتحنوهن فامتح امتحانا امتحانا الله الله ايا اعلموا اغلبا بايمانهن ايمانكود و ايمانك حقيقك الله اغاكرا اظاهرك امتحانا فإن علمتموهن هداد كو اغلبتان مؤمناتن قلبان مؤمنات إليه وضع ايمانك حكمك ابرقتان فلا ترجعوهن هول علمين الى الكفار قلبا إيمانك خبمي أنا توحيدك أي قد واقعنا قد سبنانا أو كريح لا هن قبع مؤمناتكاه حل حلال أماءهم لهم رقم مشركين تاه ولا هن رقم مشركين تاهنا يحلون حلال أماءهم لهن قبع مؤمناتكا وآتوهم سيا رقم جالبا وزيشيسكين يكمل بحيي ما مالك أنفقوا أي بحييه ولا تناحوا وحبذئ ا عليكم رجن مؤمنين تاكركو ضمعا عنتكن هنا الى بورسته قبل رك قالا راك سوتاي اذا اعتينتمنا مركا ا سيدا اجره هنا بهريال لكن بشرطه اكو برستان. ولا تمسكوها هي سننا بعص ما يكو وِسْ اَرُو وَي ديست ما مالكي انفقوا اي بحييه غير بك ابيخير قعر ا ايدين واحده له سعوديه وليسهل عيبنا هي يسوي ديست ما مالكي انفقوا اي بحييه ذلك متكاسوا قدم الله وقدمك اله يحكم بينكم انه الله هو كل والله اللهما عليم وامتق اوغال بما يسرح الى ذهو وحا أدلو ما بيسا أصوب ببببب وقال كوها جاية جاي ينساق حكيم وعنا مفحكمات ببببب وحوال شرحي لسا هي أحكام كل إلهي حكيم بببب وإن فاتكم أضيبوا إلنكاتكم شيء شيء شيء من أزواجكم حاساسك إنك مطأ إلى الكفار الجالب أي آدم افعالتم غالب الاقطار وقليل السبتان فاتوا الذين رجسيه ذهبوا ايتنين ازرتم اساسكود مثل ما مال وحلمطه انفقوا اي بخيت وقت الله الله كذب الذي الله انتم دينك مؤمنون قوارهم اي به الله هاس. يا ايها النبي إذا جاء اكبرك في ميدان المؤمنات يُبايعنك على اي بالنكولا جليه على الله بالنكولا يشركنا بالله شيئا ا الله وحده لا شريك ولا يسرقنا ا ليس وحده ولا يزنينا ا ليس زين ولا يقتلنا ا ليس ذليل اوراده هنا عورتوده ولا ياتينا ا ليس لايماني بالبهتان بين بَيْنَ أُذُورِ كَأْسٍ يَفْتَرِنُ أَيْ كَبٍّ أَبُورَنَيَانَ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِينَا لُغُودُهَا وَغَجْمُهُدُهَا دَخْلُودُهُ وَرَأَى يَعْصِينَهُ كَأَنَّهُ قُعَاسَيْنُ كُغُ قِلَافَينَ فِيمَا رُوفِي شَيْءٌ وَرَأَى حَتَّى سِدَاقُتُهُ كُبَيْرَةٌ كَبِيرَةٌ بَالَنْ كُورَغَرَيْن فَبَايِهُنَ بَالَنْ كُرَغَال وَاسْتَغْفِرُ لِلْمَلَاءِ نبي قال ان الصواب صلى الله عليه وسلم مركو مكفرتي او دك تي نتا كعبله ماغو قال صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك ماغو كسوبو waan nimankii la dagaallamay waan nimankii mamberta halkaas ka saaray waan nimankii kaxmada isoo ku egtuka eejiyay waan nimankii u dambayn ay ilo ka saaray galadka xata innu arara u diiday ciidan daba dhigo yiri qofkii soo qabta madixi farboqol halaala اول مرق ورقه مجرمه طاي ساخره طاي استخرا طاي ما انت حافه ما يساعدان برغي غيرين قال انكرين جيني غير انك يسلم مين واكل نقنا لكن في رئيس صلى الله عليه وسلم حتى مصر تر تر تر دبك يبسته وعصر أبو مادمان لك وعصر أبو مادمان لك اذهبوا فأنتموا تلقائوا كيف تتعلم بها اه كيف تتعلم بها سمتشين حنيف وهو الرعوف وهو الرحيم وهو صلى الله عليه وسلم فقط يبقى ومكا وقالت تجريب المهاني وبرقه وكثرت على صلى الله عليه وسلم وقالت تجريبه markaas ala soo geefrene tokkale suu yeeray isqala islaam aan leeyo mesh aan kuma bixaa kula galay radan ni wal ba gacan tusareey wa gacan qaaday marku raqib bi aadade iney dumar ki madan dumar ki markaa afku فمن اقرب بهذا الشرط من المؤمنات آيات دان انت شاكتكوكي تروح قلعبا. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد باعتوكي أفكوك دهن بلانا كوبولانا انت مو اقلاب آيات دانو شاكتها بلانا كوبولانا لكي دهن كلاما هذا الحال بلانا كوبولانا كوبولانا ولا والله ما ما سب يد ي... و... لا والله ما مصد يده يد امرأة في المبايعة قد وما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك وعي ترعيشه ما يعوكي المجرم إلهي ما جعلت رسولك صلى الله عليه وسلم إلي سنطانا هولي أجنبك ما تطارب أبقى بعضة القريب قفي الى <سؤال> اله يا رسولك الرميصره وتركا قبر النبي طاب قفي دون ايها ذو شفاعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قربا قبر النبي طاب قفي بالريحه وكمان جايين وكعب الربو قربا قبر النبي طاب غبا بيرتحوا وكمان جايين برقي يا ابن كحبتو لن النبي بخاري المسلم وعاقصه والنبي محمد أيدي الله عليه وسلم وزير اليد البطس قعدت وزيري ستا زيني دوا الطابش قعدت وزيري ستا زيني دوا الطابش قفك مسلم قفك نبي يجيو سنتاب وإن آدم سلام أفكك سلام سلام عليكم بل وعطي فقهار المسلمين نين كغبر اجري ويا السلام <سؤال> عليكم مرحبا بك يا سويدي كمان اجري يوم قاوتو ابو اكبراي السلام عليكم وحينين قبر طلع يرا طيب الميه اسكصر حبيبي فتنا لاقعد ترى الميه طان قوه لو كسش شي هنا وكيفوبي قوه عشان يكتب لي لو شيء اه ساس على بابا لكن ما يصير ضر ما انطى حباوب بعدين جامعات كركوك ميدان يي قوباه عاصماتك وحوي والله اسقفصت العراق كركوك اي حتى بغداد فقد متربع عاصي يوب يرجع عاصي واحد عادين سو لا لكن كركوك العراق الله ونعم الوكيل لا غير الحدود حدود على ميلة الإلهينا تلك حدود الله ومن يضح الله ورسوله يدخل صنات تجل من تحته الأنار تخالدين فيها وذلك الفوز العظيم حدود على قفك إلى آلله قفك عصى إلهي صنات دياري ومن يعصى الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله النارا قفك إلهي عصى رسولك عصى حدود هل نارو قالين إليه وكوئيها لنا شرستو كقا حيث عدود مال تاين دعا نمكن واحد دوائي اللوائي قطع وكتير ضرورة وبرناين قرار إلي الدوائي هذا الشيخ قابل دهال دوائي من دوائي ضرورة أنت واحد من اللوائي قابل دوائي له دهالي وضرورة أنت من دوائي دو لكن هل قاسع يضو من تاقيه ان قبر بيكا كقا قانت سيدي بتو تتكتوش عبارك نبي محمله وكيرو ويزينو كوه آوى الدينكا يداميركا حاسم الله دينكا وأوى ينأذى الهوائنات العشاء دقفكوا علينا عمال الدينكا قفكوا إلى علينا هذا منكا حسابتنا ذاكوا سوبا يدام يا أيها النبي قانا إذا جاءك مركي كوي المؤمنات قربها المؤمناتكا يبايعنا كعالاء بلنك ولجنيا على الله يشرقنا بالله الشيئ إنه الله وحباله وضعه وشرك كبه هذا الشرك بعد الولجن الادط إنه الله يشرقنا بالله وحبود ولا يسرقنا إنه وحلا وحبا ولا يزنين إنه يسنين ولا يقتلنا إنه يسن ديليد أولاده عبور تدريد طولة محل رجالة وماركو ما باشاين لجه رعا في ريح حافظ يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق ويأم قتله وهو الجليل كما يفعله بعد الجهالة من المنصا وهو ينضع سوق لإله عروكا لين الدشرة ماركو باشاكاين من الدشرة qardho se indiree waxe jiray qaar suriyal kay ku riday qarkoon inta badba ku ridayna barakeeda digayna eeyo hunna sawrro hasbunallahu al-malik waxa kale soo galay gabadha markay u riyey rabto inay ilmihi soo rido oo ay ku dhif haf marhaba wukul qaalina sqir mayiran undib geliina halosha ku jira ayada laga soo gooye iney gaaw ka kasir qaw ah baa inta furido dariiqada ee uu una ama antee keenidi yarbaas ku doodasho waxa weeyeen ay soo toorto ama tira halahaaq wa aleu shaytanku idigu dhagay lug la tane jahannam u ولا ياتين انيسن لايمان ببتان بين ابوه بين ابور كاسو يفترن او اي بين ابور ين بين ايديهن وارث لهم جعله يغور هرتوده خلو نجهدا وخلو من كليتهم تقول باف سميره ومن كليته لا معاميش او اور معاير ايميه ماركو بسالكو كو سوابعا لبادك عموديا لبادك وطورته دو كو سوابعا بي ماركب بان أبوه وباها ايه قعمه بحيه وضلقك يا ري إن الإسلامية يقول دايشيو وكو ابتر السادة ما هو عدوم ما رأيه إذا قط عروركم إذن دارين وكو ابتر السادة الدني الفضو مياه آآ شنابا اللوكا حرامي يرمده صلى الله عليه وسلم قفا كو ابتر السادة وقفا بخاريا مسلم أوليين من الدعا غير أ وهو يعلم انه غير ابي فالجنه عليه حرام طف الا طفك اكل صدق طفان بالغ السد او طنوا كارا عروكان مسكينك لكن الى الاله اكل صدهويك فقيد الاستن اذا جنبه حرام كما ولا يحصينك ان ليس كغو عاسين حق بل في شيء وناجس ليقان shay wa najis la yaqanu wa amr ya nahi ila afo qafasil wa hi at amar tay wa ini samaynaya wa had karbtayni ka haraya hadai sibas qad baladan faba'ihum balan khulagaw wastaghfir lillahi إن الله الله غَفُورُ وَمِدَّا مِتَافُ وَضًا لِمَنْ تَابَ إِلَيْهُ رَحِمُ وَمِنَّ حَرِسُ وَضًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ النَّبِيُّكَ عَنَا إِذَا جَعَاكَ مَرْكَيْسُ وِي مَادَا أَلْمُؤْمِنَاتُكَ بَهَا مُؤْمِنَاتَكَ يُبَعِّئْنَكَ عَالَ عرا الله يشركنا بالله شيئا ان الله وشريكينه او ان يصدنا ولا يسرقنا ان يسرق ولا يزنينا ان يزني ولا يقتلنا ان يقتل اولاد دون حرمته ولا يتينا ان ليس ببوتان بين أبور بين أبور باسم يفطرينه أي بين أبوران أيام بين أيديهن وألتوليهن يقول لهذا يجعله نحديهن ولا يحسينك إليسانك في حسينك وكلفهن في معروفي شيئوناك فبائع هن بلن كل أجل استغفر لهن الله الله, الله مدى مدافقه اداره إن الله الله غفونه ومدى مدافقه رحيمه ونحريصه يا أيها الذين أردتك آمنوا حقرهم أيهم لا تتم, لا تتم تولو. هكو ورد ببننا قوم قو قو قو قدب الله عليه الهيط العلودي قوم قو قبي يسو من الآقرة آقرة كما يقص الكفار سدق قالد من أسحاب القبور قبوره بككوشريه الهي وين سبحانه وتعالى سورة در آياتي ووضعكم مؤمنين تقوا ريباي قالوا اني ورك دقتان اني قالوا جلادان اني قالوا جرغاريا لك دقتان ايده هو انهم كانوا كي لو سوخ فيري الله هو ان ادمه سب المؤمنين تو كريبيه اني قالوا ورك دقتان اني قالوا جلادان اني قالوا انصار كدقتان سبحانه يا ايها الذين ضقق امروا حقر في ييرو لا تتولوا كولي دغمنا قوم كو قومكم قد غضب الله عليهم اليهود قوم اليهود محال ولا يعني اليهود والنصارى وصائر الكفار وغاروا عن ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الرضى والابعاد وطمع غلره الى الارضي سكضب اراهن لحنبي أو إلهي أكتي سكان مطيئ من حديثة اللي قد فهي فعطويا فكيف توالونهم إذا عافظكم وتتقدونهم أصدقاء وأقلاء طب إلهي أراد يسكوا بعض الأضوال اللهم هم يصنعي سيخوا بعكرتا إنك صاحب كبغت أو تروا صاحب أنا ما بعيد هو يكعر يا أيها الذين قد قامنا حقاهم لا تتولوا هكوالي بيغننا قوما قوم قوم قوضي بالله عليهم لأيكم الله قالتها من المنتق قوم قاسو قد يأسو كقوستي من الآخرة آخرة كما يأس سيديه وقوستي الكفار قالتها من أصحاب القبور تطبق قبورة وصحيح كقبورة هذا ما تسميره قالتها أجولك كبقايدا وضغط شناكو قوستاي حدث فرق حراره ضغط شنارا هل كانكو گينيه ضغط شنارا الى هيك قوستاي ما هل كانكو گينيه ماشي اوسواني گينيه كهرباء س وها الى ليه قد ينسوا تقوستي منو اخرتي اي من ثوابل اخرتي وانا دكاس حقي قف قالقه شننا غير هي ديال راهبي بحال شي كماله ذلك المعاصي وهي اوبقوست انسيدك جالب اوبقوستن باتك بنت له معنى لو فسر الكوبات جارد الله الله ذلك بنت الى كل بان لشي كما قال وكوست محال مركا ربك حدو بنت ضد ما الى كل ور اي ام لكن المؤمنين تصاصما تبكي بنتين مؤمنين تاها وحي آمي سيه الإلهي قريتين إلا لكم وعندما تحضروا لكم يا كابا مركب نحريستي الذي تبكي بنتين سيذا قالت نولو تبكي كبنتين بنتين تبكي ساكو فرق حرامين هادات كو فرق حرامتان كواس راحتان مارك جريد ومعنى كو وعنى هلابات تبكي بنتين نحريستي suban gaalawa aakhirat tagtay wuxuu gaalaway tiradu ka baa isku ma weerinay laynna tuuran chama wa naxariisti ala ka kuustay haku faraxiraan marka i raabtu la wax ka badan marka salaamakee maana hore oo ah dad ugu cusay naxariista aakhiro sida ay ugu kuusteen bakii kadibtay hara inina marka i raabtu sidaanayn noqon laa tatawalo ka wariga mina qowm qaf tumku قولاً قد يسوه كقوستي من الآخرة من ثواب الآخرة والنعيمها آخرة الثواب كيدي الرحيج الضبق قوستي يسال كفار سيداً قالاً ملمات قوستير من أسحاب القبور الضبق قبورة صاحبك قبورة وجره سيداً قوستير إلي لكم مركز من طوالك تعلق جنيه إسوه Ma kaga radan normaalsid, kui ma kaga radan, siis ma kaga radan, siis ma kaga radan, siis ma kaga radan, siis ma لا تتولوا وليها كتغنين قوما قو قوكو قذب الله عليهم الله أحدودي قوكاسو قد يأسو كقوستين من الآقرة من ثواب الآقرة والمعينها آقرة ثوابكي ذي الرحبي ذي كقوستي كما يأسو صديقو قوستين الكفار غالبت من أصحاب القبور حاليه غالبت غالبت بمطو أصحاب القبور Sida irahmada ala ubat kusti ra'uuhu psalah. Dab edun ka vannaharista ala ka kusti harra'inun oha kufar vahiranun. Allah subhanu wa ta'ala allame. Sallahu sallamu mubareka ala